حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات وَالْأَرْضَ وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 وَإِذَا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين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 بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه وَإِن لم يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ومن قَبْلِهِ كتاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا وهذا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 حتى إذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ وبلغ سَنَةً قَالَ رَبِّ رب أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وعلى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَةً صالحا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 واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ان لا تعبدوا إلا, ألا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أدئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مكناكم فيه فِيهِ لهم لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفقدتهم من شيء إذ كانوا يدحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 اولئك في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا